قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا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 كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء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 إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم وعن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم وقد سبق بطوله في باب الصبر وفي الباب حديث عمر بن عبسه رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه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 يدخل من أيها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين